عياتي زي في احداث و ام و دول ابن حلال مصافي طميم في صافي انا مش بحت انا بطولي فكده عمري منسى في دماغي لست كاتل في قلي كسروني مكرا الدنيا تضحك الزهر ينحب وقتين جو تتلق فاولي انا اللعبة قوم فاير فاير, فاير فاير انا, فاير أنا فاير العوي بام باير باير فاير فاير انا خطر خطر مباشوفش حتى ظلوكي حاجة حضاري مقال ملك السعادة صابتي الأداء بكل الشكة أخي الواجي أجمد بيش يده مش معنا الميدتي بأداء تدلد أنا ذايب بمزادي طب ركنو تنجيه تقعدو في البتانة راجع عارفكم تاني إما ما غيبو في رجوعي ديب بس إن على كل نهبي كيا معك تخب حبيبك كخ عبادي دعا في معايجة لشاني illeta hebsa tia tia ana mish tannik tilbia tia akhrajt elmahki min baeet bas tebqa sahbi mostaheya hatakhod menni bel regl hatakhod khabt ala el hed hatakhod zayy ma heb اللي اشتريتهم بالغالي قول باعو فيا باع الخساع فما تزعلوش من افعالي ده الكل فعلي رضي خطو عرفت انا متأخر ان انتو صاحبكو تأخر ان فيكو كان عالب علي على جرح كلها بالدور حبول الخير وزعلو لما جالي اللي امي دايه املع ولا مالك ماشي في طريق دي مش شغل دماغه هسوك الدنيا دي على مزاجي ساجي على مزاجي الهلا فيك دي لما باجي على مزاجي على مزاجي انا مجنون ما تجيش الجامع انا ماليش بديل تدور كده براحتك بره ومش هتلاقي ماليش اي شطره انا يا ابني طفر انا مختلف عن الباقي العب منك انا كل حبه من يوم وانا استناي انا في اي حته دلقه جدا بتبقى